المدينة ظلوا ستة عشر شهرا أيضا يصلون إلى القدس فهي أولى القبلتين وبها ثالث المسجدين المعظمين لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى وربط الله بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى حينما قال الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حتى ارتبط في الذهن المسلم بداية الإسراء ونهاية الإسراء فمن فرط في أحد المسجدين يشك أن يفرط في المسجد الآخر نحن من سنوات أقمنا مؤسسة دولية للقدس شرفني الإخوة برئاستها ومعي الأخ الأستاذ صلاح عضو مدلس إدارة هذه المؤسسة وعضو مدلس أمنائها هذه المؤسسة تعمل على تثبيت أهل القدس الإسرائيليون يعملون بكل وسيلة على تفريغ القدس من سكانها التضيق عليهم في كل شيء تعرف واحد عايش في القدس من 200 سنة وكان عايش في دار كان أهلها 3 أشخاص, أربع أشخاص بقى والآن 20 25 سنة يحتاجون إلى دور وعندهم أرض هناك لا يسمح لهم الإسرائيليون لا يؤذن لهم ببناء أرضهم هذه لا يعطون رخصة لأي أحد بالعكس يستلبون الأرض من أهلها ويقومون عليها المستوطنات يقومون عليها الجدار العازل المسلمين والمسيحيون حتى المسيحيون العرب اللي هناك يريدون ايضا ان يهجروهم يتركوا البلد هنا المطران حن اعطى الله صديقنا هناك قاتل من اجل هذه القضية نحن نسعى الى مقاومة المشروع الصهيوني الذي يريد ان يقتلع هذه المدينة من جزورها فوق وتحت تحت حفريات اصبحت تهدد المسجد بأقصى بالانهيار ولعلهم وضعين لهم يعني وقت معين ينهار في هذا المسجد إذا استمرت عملين مدينة سياحية تحت المسجد الأقصى ومن فوق يغتال المسجد وحواليه ويأخذ الحي المغربة وحي كده وحي كده وللأسف الأمة في غفلة حينما دخل ذلك الرجل الإسترالي ليحرق المسجد الأقصى وأحرق المنبر منبر صلاح الدين أحرق نصف المنبر هذا العالم الإسلامي كله من أقصاه إلى أقصاه من حريق منبر صلاح الدين واضطر العالم الإسلامي القادة الإسلاميين أن يجتمعوا لأول مرة في أول قمة إسلامية في المغرب من أجل إغاثة المزل الآن يجري ما يجري على المزل الأقصى على أهل القدس والعرب والمسلمون يتفرجون ماذا جرى للأمة هل تبلد إحسان الأمة هل فقدت روح الأمة ماذا جرى يعني نحن نستمرد الأمة الإسلامية الحقيقة يعني الشعوب لا تزال تنبل ولكن لا تقوم بعمل إيجابي حتى الآن وخصوصا أن الشعوب لا تأخذ حريتها ولا تأخذ حقوقها حينما حدث العدوان على غزة انتفض المسلمون في أنحاء العالم طلبنا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين المسلمين في أنحاء العالم أن يدعلوا يوما للغضب من أدل غزة استداب لنا الناس في المشارق والمغارب ولكن معظم الحكام للأسف كانوا في واد والأمة في واد آخر لا نريد أن تنتقل العدوى من الحكام إلى الشعوب لا زال أملنا في الشعوب حيا أنها أبي الأمة بخير وسيظل الخير فيها إلى يوم القيامة ان شاء كل مننا عليه واجب نحو قضية فلسطين ونحو قضية القدس كل واحد يؤدي ما عليه اللي يقدر يروح لو قدرنا نروح نقاتل معهم موش عايزين رجال عايزين مال اللي يقدر يغيسهم ب... ب... ب... بشيء اللي يقدر على الأقل يدعو لهم في رمضان وفي قنوط رمضان وفي قنوط رمضان وفي الصلاة الاتهجد يدعو الله أن ينصرهم على عدوهم هذا يملكه كل إنسان يستطيع أن نقاطع أعداءنا الإسرائيليين والأمريكيين ومن دار في فلكهم وفي الهنة وفي الهنة سؤال بعد الضعاف لكم في في الأمر والعمل هل حكم النهج عن القتال من أشهر الفرق أفضح عن سوء لا؟, لا, لا, لا لم ينسخ يعني ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي أكثر من كتاب له دافع عن هذه القضية وأنا قلت النسخ ده قضية يعني مش سهلة نكتول إن القرآن ده لكل آية ده موجودة في القرآن يعني لفظها موجود ومعناها معدوم هذا يعني يعني لا يحل بمؤمن أن يقول هذا كما قال ابن القيم وكما قال الشاطبي وكما قال ابن حزب إلا ببرهان قاطع لما كل الآيات قال لا تحل شعائر الله ولا الشعر الحرام يسألونك عن الشعر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فكيف نقول عن هذه الآيات أنها منسوخة مرحب الله فيكم الزميل جديد من الجريدة العربية يسألكم ما رأيكم في خطط الرئيس الأمريكي وراء أوباما للسلام والتي يدعو فيها الزوال العربية للدخول في تطبيع مع الكيان الصهيوني مقابل وقت الاستطاع وما رأيكم في دعوة بعض القادة الأمريكان لإقامة دولة الفلسطينية منزوعة السلاح والتخلي على القدوة السبع وستيح وتعويض اللاجئين بدلا عن حق العودة واعتبار القدس عاصمة للدولتين الإسرائيلية رحمة هذا كل كلام يعني في كلام وهم لا يعطوننا شيئا إلا دعاوة في دعاوة نحن نرحب بالسلام إذا كان سلاما حقيقيا سلاما عادلا سلاما شاملا يرد الأرض إلى أهلها ويصون الحرماة أما سلام تمليه علينا إسرائيل وتمليه علينا أمريكا ونطبع مع عدونا كيف نطبع غير المطبع يعني الشيء الغير الطبيعي كيف نجعله طبيعي إسرائيل لم يعني تسلم لنا بأي شيء يعني حتى الآن هم يريدون أن يعني يقتلوا المقاومة وأن يكسروا المقاومة وبعد ذلك يلعبوا بنا كما يشاءون نحن يجب على الأمة أن تحافظ على المقومة لن يستطيع الفلسطينيون أن يحصلوا على حق بالشحاتة محد بشحة الاستقلال والحرية كما قال شوق والحرية الحمراء باب بكل يد مدرجة يدكو الاستقلال لا يمنح وإنما يؤخذ أخذا وإنما تؤخذ الدنيا وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه فلا لا, لا يمكن أن يتصدق هؤلاء علينا نحن لا نستطيع أن نطبع ولا الا اذا اضح ولا ولا ولا, ولا يجوز ان يتنازل فلسطين عن حقه في وطنه ويعوض ولا بملايين الأرض وليس من حقي اي واحد أن يتنازل عن جزء من وطنه لاعدائه ليس هذا من حق الأفراد وأنا اعتبرت هذا من الكبائر وقد يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله هذه كلها دعاوة مرفوضة يجب أن نحرص على المقوامة وإذا فتفاوضنا تفاوض ونحن أقوياء ومن منطلق القوة لمن منطلق الضعف والاستخزاء والاستسلام ومد اليد بالتسور هذا لم يعطينا أحد شيئا ونحن نتسول من. بارك الله فيكم الزميل محمد سعد عبد الحقيق جيد الشهوك يطلب من قديمتكم التعليق على ما حدث المجتاز في رفع الفلسطينية بين حماس وما ريخ بجماءة برد أنصار الله في الأسبوع الماضي أنا أعتقد أن حماس معها الحق حماس قبل أن تقوم بأذي الخطوة بعثت إلى هذه الإخوة جماعة من العلماء وجماعة من الحكماء وحاولت مدة معهم وهي تتفاوض معهم وتحاول أن تثنيهم عن هذا الأمر يعني يكفي أن نحارب اليهود يأتي جماعة يحاربون إخوانهم هذه المشكلة هذه الأدمغة هؤلاء لم يفقهوا الجهاد قط لمثل هؤلاء كتبنا فقه الجهاد لان هم فاهمين فقه انهم يحاربوا قومهم في ايام ما كان اليهود دخلوا غزاله لم نرى لهم يعني يعني عملا ولا تضحيه ولا اقداما في مقاتله اليهود ولكن نجد هذا الاقدام في قتال إخوانهم النبي والسلام حذرنا من هذا لا ترجعوا بعد كفارا يضربوا بعضكم رقابة بعض ما معنى الجماعة يقولوا يعني دولة إسلامية إسلامية ده انحرر الأرض الأول الأرض محتلة والمحتلين يعني حواليكم من كل مكان بعد ما نحرر الأرض ما نتفق مع بعض نعمل خلافة إسلامية ولا من خلافة إسلامية أين؟ يعني, يعني للأسف طبعا الحماس الطرة أن تستخدم القوة أنا رأيت وأنتم رأيتم يعني الراجل بيخطب وحوالين المسلحين الملثمون النابس السوداء وبالرشاشات إيش هذا بال بهذا الأمر هذا يعني إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فمحيرة المضطر المضطر إلا ركوبها بارك الله فيكم سؤال ذكرتم الفرق بين كلمتين جهاد وقتال وترون أن الجهاد أفضل الأعمال وعليه علق الثواب الأكبر في القرآن والسنة فعل هذا الفرق متعلق بالجهاد أم القتال الجهاد أنواع وأعلى أنواع الجهاد كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أي أعلى قال أن يعقر جوادك ويهرى قدمك أعلى ما يتمناه المسلم من الله يعني سأل رجل قال اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين فقال له إذن يعقر جوادك ويهرى قدمك فالقتال هو أعلى أنواع الجهاد بس بشرط أن يكون في سبيل الله ما معنى في سبيل الله سؤالنا يسلم الرجل يقاتل ليرى مكانه قال سداع والرجل يقاتل للمهنم سنيكسب الحرب غنيمة والرجل يقاتل حمية عصبية لقومه أيهم في سبيل الله فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله برد الله فيكم قناة المحور تسأل قبيلاتكم ما أرأيكم في مسألة إلغاء العمر والإكت بتبقى اتشار وجاء في الوزنة الكندية وهل هذا الإلغاء من سنة الدينية نحن في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أصدرنا بيانا في هذا واقتبسناه من فتوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي أتشرف برئاسته أصدرنا فتوى بنيناها على رأي منظمة الصحة العالمية أنا أقول هنا رأي الفقيه مبني على رأي الطبيب إذا قال الأطباء إن هناك خطرا على صحة المسلمين تقوم عليه الأدلة إذا حج أو اعتمر نقول نمنع الحج والعمرة طبعا لا, لا يستطيع أحد أن يلغي موسم الحج والعمرة لأن أهل السعودية نفسهم يعني موجودين يعني بالمئات الآلاف وينكم بالملايين خصوصا السنة دي عندهم إجازة يعني المدارس وكل فما حد حيرغل إنما مسألة مبنية على فقه الموازنات الموازنة بين المصالح والمفاسد لا تزال منظمة الصحة العالمية تقول ان المرض لم يصل الى ضررة الخطور وانه لا يزيد كثيرا عن الانفنولزات الاخرى الخطر فيه انه بينتشر بسرعة ويخشى من التجمع الكبير في موسم العمرة وموسم الحد ان يكون سبب في انتشار العدوى يعني اكثر فحتى الان لا اجد سببا يمنع الناس باطلاق عن العمرة والحد لكن لو زاد الخطر وانتشرت العدوى بشكل يعني اصبح يهدد الناس تهديدا حقيقيا يمكن ان تمنع العمرة والعمرة طول السنة ممكنة ويمكن أن نمنع الحج أو نقلل الأعداد لأن إذا قلت الأعداد حقيقة أصبح الفرصة في الانتشار العدوى أقل أيضا كلما كسر, كسر الزحام أصبح مظنة العدوى وانتشارها أكثر من غيرها بارك الله فيك الزميل أحمد غراق أخبار اليوم يسأل بعد تدني ميزانيات البحث العلمي بالدعوة العربية والإسلامية وبعد التراث ظاهرة الوقف للبحث العلمي هل يكون إخرار جزء من ذكاة المال لطالة ترشيط البحث العلمي؟ للأسف يعني أن تكون يعني بلادنا العربية والإسلامية في مؤخرة الدول في البحث العلمي من يقرأ ميزانيات الدول المتحضرة وكم تنفق على البحث العلمي وكم يخرجون من بحوث وإصدارات في السنة وماذا يستخدم من الأوراق وماذا يستخدم من المداد وماذا يستخدم من العمليات التي تخدم ونجد شيء هائل جدا للأسف يعني لما عملوا خمسمائة جامعة مطلعش من مصر أم البلاد العربية وأقدم البلاد العربية نهضة لم يخرج جامعة واحدة من هؤلاء الخمسمائة وطلع كذا جمعة في إسرائيل يعني للأسف فنحن نشجع نشجع البحث العلمي ولكن يعني لكيف يعني يجوز أن نخرج الزكاة لهذا الأمر يجب أن تدخله لنية سبيل الله ما معنى نية سبيل الله لأن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من بحث في بحث في الطب في الهندسة في الكمبيوتر في البيطرة في أي شيء ليعلي شأن الأمة الإسلامية ويرفع راية هذا الإيمان على راية الجاهلية وراية الإلحاد وراية الإباحية من كانت نيته وهدفه هذا يجوز له أن يأخذ من الزكاة فإذا واحد بيعمل يعني بحث للإلحاد ولا لم يخطر بباله الله ولا رضوان ولا كذا لا, لا, لا, لا, لا يلزع ان يأخذ من الزكاة برج الله فيكم الزميد محمد السويسي صحيف في الموقف العرض يسأل هل قياد الصحف بتقديم هدية او مبلغ مالي في سبيل الفصول على العلومات او مستندات متعلقة بكشف فتاة في جهة المال هل يعادوا هذا العمل؟ من الرشوة المحرمة القيام ايه؟ الصحفي الصحفي ان بيدي حد في ادارة حكومية او جهة ما يدي له هدية او مبلغ مالي من اجل ان يمدوا ببعض المستندات التي تكشف الفساد في هذه الجهة او الايئة هل يعد ذلك من الرشوة المحرمة؟ لماذا يريد هذا؟ يعني لازم ايضا نبحث عن الهدف والدافع من وراء هذا هل يريد هل هو يريد إصلاح الفساد ولا يريد التشنيع ولا يريد ان يستفيد هو شخصيا ولا يمكن هو اكثر فسادا من من الاخر يعني لا لا لا لابد ان يبحث لماذا ولا ينبغي يعني هذا على كل حال نوضع شبهه ارى ان الصحفي يتحرى ويتحرز من هذا أفضل واسلم له بارك الله فيكم الزميل إسماعيل الأشول من جريب الكرامة يسأل في طور الواقع المحلي النصري والإقليمي والعرب هل سمى الأشياء أو السلوكيات ينبغي على النصريين والعرب والمسلمين أن يصوموا عنها لتحقيق المصلحة الوضنية إضافة إلى صيامهم عن الطعام والشرب في الأرض كثير جدا <تصفيق> النهاردة أكون الأستاذ فهمي ويدي يعني كاتب عن القيم التي اضطربت عند المصريين والأشياء التي كان الناس يحترمونها وأصبحت كان الناس يعني يحب بعضهم بعضا وأصبح يكيد بعضهم لبعض والإنسان من ورا الانسان يقول لك في الوش الوش مرايه وفي الظهر سلايه يعني قيم اصبحت ومن يرى منكم حتى القريه التي كانت يعني تقوم من قبل الفجر يعني انا نشات في القريه ارى اعمامي واولاد اعمامي من قبل الفجر الناس تقوم تصلي وتذهب الى الحقول وتعمل انها بعدين يشوفوا التلفزيون والمسلسلات ويناموا للضحى ويعمل ايش المسؤولين معظم المصريين الساعه عشر يبداوا الشغل بيطلعوا في الحر وراحت وقت البكور الله مبارك لامته ثبكونه الوقت الندي اللطيف راح منهم وهم نايمين واشياء يعني كثير نحن في حاجة إلى أن حياتنا من جديد وفق القيم الإسلامية والقيم الموروسة يعني للأسف عندنا نوعان من القيم قيم من عصور التراجع الإسلامي يعني الواحد يقول لك إذا كان لك عندي الكلب حاجة أقول له إيه يسير إذا نزلت في بلد يعبدوا العجل حش يرميلوا يعني اللي يتجاوزوا مين نقوله ايه ياابا وها اشياء من هذا النوع وها قيم لا تمثل الامة وخير امها اخذت للناس الامة الوسط وقيم اخرى وافد إلينا من الغرب الغرب اوفد إلينا اسوأ ما فيه ما اسوأ ما عنده لم ناخذ من الغرب حسن التنظيم حسن الإدارة التعاون الجماعي الإعداد للغد النظرة المستقبلية الاستشرافية التخطية لم نأخذ هذه من أخذنا منه الخلاعة والكلام الفارغ وهكذا حتى يعني في رمضان رمضان المفروض يعني أنا يعني بعجب هذه يعني المسلسلات الهائلة في رمضان مش عارف ايه تلاتين مسلسل ولا اربعين مسلسل أربعة وستين. ها؟ اربعة وستين اربعة وستين مسلسل ايش هو ده؟ هو رمضان يعني شهر المسلسلات كانوا زمان بيعملوا حاجة اسمها الفوازير الناس يروحوا يت... علشان يتصلوا الترويح وفي مصر وحدها الناس قاعدة تشوفوا الفوازير <تصفيق> يعني كان الله يرحمه الدكتور زكريا البري كان وزير الأوقاف وقال اعادي يعني ياخذ يستغيث بعلماء المسلمين ومنهم عايزين نعمل حمله ضد هذا اللي بيجري في مصر ان قلبوا الشهر بعد ما كان هو شهر العلم والدين اصبح شهر الطين وامر الدين والمسلسلات يعني والفوازير يعني في أشياء كثيرة يعني الأخ الكريم لازالله يعني الكثير من الناس مطلوب منهم أن يصوموا عنها كما يصومون عما أحل الله أما أن يصوموا عما أحل الله ويفتروا على ما حرم الله فذا لا يقبله مسلم أحسنكم ومعرفة الدكتور زليل رقم من الأسبوع تسألكم ما رأيكم في غياذة الديمقراطية في الدول العربية وما تعليقكم على تذاير الهنف الهدئي وانتشار الفساد في مبتعنا هو انتشار الفساد من سبب غياب الديمقراطية غياب الديمقراطية لاستبداد يفسد الحياة فعلا لكم كتاب المصلح العظيم الشيخ عبد الرحمن الكواكبي طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد الاستبداد يفسد الحياة كلها يفسد السياسة ويفسد الاقتصاد ويفسد الاسرة ويفسد الاجتماع ويفسد الاقلاق الاستبداد هو المصيبة التي نعاني منها وللأسف يعني لم نتعلم حتى اليوم يعني كان هناك البلاد الشيوعيه البلاد الشيوعيه يعني تحررت يعني بخصوص الكتله الشرقيه يوغسلافيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا وغيرها زي البلاد وخرج الديكتاتوريين اللي فيها والمستبدون وأصبح البلاد ديمقراطية بلادنا لا تزال ديمقراطية الشكل ولكن المضمون أين ديمقراطية حقيقة أين تداول السلطة أين الحرية أين لا الآن للأسف أنا شايف الناس يقولون مضربين الخبراء العدل مضربين اخواننا في توعي الشعب مضروبين هنا هما سواين نقل اضربوا نعم هما سواين نقل اضربوا كمان سو السو السو السواقين وال... طيب وبيضربوا ما حدش عنهم يعني لا لا في بلهل الديمقراطية اما <تصفيق> الواحد بيسرق الناس يسمعوا انما انت هنا خين فلق روح ما, ما... ما... ما... ف... لا يعني الحقيقة لا علاج له لهذه الأمة إلا بالحرية أنا قلت في بعض برامدي انا أقدم الحرية على تطبيق الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تطبق الشريعة الإسلامية والحرية مفقودة نريد أن نعطي الناس الحرية إذا كان الناس عايزين الشريعة نجيب لهم الشريعة إذا مش عايزين هاي خلاص نعلم الناس الأول حتى يطلبوا الشريعة فأنا أقول الحرية والشورى المعبر عنها بالدموقراطية ولأنا لا أرى مانعا من استخدام كلمة الدموقراطية أو كنت لا أحب استخدام الكلمات الإذنبية ولكن لأن لها معاني دالة البشرية وصلت إلى هذا نتيجة صراع طويل مع الطغاة والمستبدين الذين أكلوا حقوق الشعوب ودأسوا المقدسات الشعوب ودأسوا على حريات الشعوب بأقدامهم استطاع الناس ان يصل الى الدموقراطية ويضعوا لها ضمانات ووسائل وآليات فمن هذه الوسائل والآليات حرية الصحابة حرية التكوين الأهل الاحزاب الحرية المعارضة حرية هذه الاشياء مطلوبة ونحن نريد لبلدنا ان يتمتع بهذه الدموقراطية التي يتمتع بها الكثير ونحن مصر كانت من اول البلاد تطبيق للديمقراطيه من اول البلاد التي يعني وضعت دستورا من سنه 20 ونرجو أن يوفق الله يعني القائمين على هذه البلاد حتى يعني يسوبوا الى رشدهم ويعطوا الشعب حقوقه التي ليست منحه من احد بارك الله فيكم اضافه يعني هذا السؤال الاستاذ محمد عبد يسألكم هناك بعض الإسلاميين يظن أن الديمقراطية بضعة وأن الإسلام له نظام سياسي خاص به يتمثل بالشورة فما رأيكم في ذلك؟ هي بضعة حسنة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا أحب أن أقول اصل البدعة ايها الاخوة مبتدع في شأن الدين يعني البدعة طريقة في الدين يقصد بها التعبد لله تعالى انما ما كان خارج الدين فمن حق المسلمين ان يبتدعوا فيه ان اقول امور الدين تقوم على الاتباع وامور الدنيا تقوم على الابتداع هذا اصل مهم شرحته في البعض كتبي. للأصل في أمور الدنيا المسلمين هنا كانوا أمة قوية اتبعوا في الدين وابتدعوا في الدنيا اخترعوا أشياء وعملوا أنشأوا حضارة عظيمة لما تخلفوا وأصبحوا في زير القافلة يعني للأسف ابتدعوا في الدين وجمدوا في أمور الدنيا نحن نريد سيدنا عمر له شيء اسمه الأوليات عندنا حديث عن النار السلام يقول من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عامل بها اليوم سنة حسن يعني, يعني ابتدع شيء ينتفع به الناس كان هو المبتدع الأول فيه والناس تتبعه يعني ابتكر سيدنا عمر ابتكر أشياء كثيرة يسمونها في التاريخ أوليات عمر قل هو أول من استعمل التاريخ هو أول من ادون الدواوين هو أول من مصر الإنصار هو أول من ضرب العملال بالنقود هو أول من اتخذ السجن هو أول أو دي حاجات ما, ما كانش نفع عهد النبي ونفع عهد أبي بك فلنقول أنه مبتدع في هذه القضية فإخواننا اللي بيقولوا الكلام ده في الحقيقة لم يفهموا حقيقة البدعة ولا يعرفوا أصول الإسلام المشكل أيها الإخوة أن كثيرا ممن يتحدثون باسم الإسلام لا يعرفون عن الإسلام شيئا وناس يعني لهم مناصب دينية كبيرة ومناصب في الجماعات الإسلامية لا درسوا أصول الفقه ولا درسوا الفقه ولا درسوا التفسير ولا درسوا الحديث ويفتون في أخطر الأمور وهذا يعني مما نشكو إلى الله منه ولا حول ولا طول إلا بالله فضلت الخصوص السؤال ونحن مخدمون على شهر السيام شهر العصاع مواجد الأمة اليوم تجاه أهلنا المحاصرين في اتطاع غزة وعددهم ما يصرب من المليون ونصف المليون وقسمد على حصارهم ما يصرب من العامين ونصف العام والله ما قلناه من نسبة لقضية القدس نقول بالنسبة لقضية اخواننا في غزة الاسلام ايها الاخوة والاخوات يعتبر الامة الاسلامية امة واحدة امة واحدة لكل مقياس مقياس الدين مقياس التاريخ مقياس الجغرافيا مقياس المصالح مقياس المصير امة واحدة هذه امتكم امة واحدة حينما يقف الخطيب على المنبر والله منصر المسلمين في كل مكان إذا حدث في اندونيسيا حادث أو في ماليزيا أو في باكستان أو في أي بلد من البلدان المسلمين كلهم يهتزهم كالجسد الواحد كما صورهم النبي صلى الله عليه وسلم غزة, غزة, غزة مصر أنا أقول لكم على قصة أول مرة أزور قطاع غزة سنة سبعة خرجت من السجن الحربي يعني في يونيو ستة وخمسين وسنة سبعة وخمسين كنت في وزارة الأوقاف بعتوني إلى سينة العريش في شهر رمضان مبعوث من وزارة الأوقاف وما استطعت أن أدخل إلا بتصريح من الجيش لأنني دي منطقة عسكرية وصحيش حد يدخلها إلا بتصريح فرحت وفي العريش ذهبت لأزور قطاع غزة يعني زورت رفح وخان يونس وغزة رفح في رفح المصرية ورفح الفلسطينية ما الذي يفصل بينهما مزلقان عارفين المزلقان فأنا وقفت عند المزلقان حطيت نص رجلي في مصر والرجلي التانية رجلي في, في, في مصر ورجلي ايه في فلسطين تقولوا ما انه الان في مصر ولا في فلسطين لا يعني لا هذه بلاد واحدة وفا اخوانا في غزة ده الناس يعني بمعونة المصريين والغزة كانت في فترة من الفترات تحت الحكمة المصري وأمانها من أماننا ومخاوفها من مخاوفنا وأي خير يصيبها يصيبنا وأي شر يصيبها يفزعنا فعلينا أن نمد إخواننا بكل ما نستطيع في هذا الشهر من أطعمة من أشياء عينية من أشياء نقدية ولا نخشى أن يصيبنا ما أصاب أخانا الذي سعى في إغاثة الإخوة فلسطين دكتور عبد المنعم أبو الفتوح فك الله أسره وأسره إخوانه كل ما أصابه إنه كان من الذين سعوا سعيا حثيثا في إغاثة الإخوة في غزة عن طريق نقابة عن طريق الأمانة للاتحاد الأطباء العرب نسأل الله أن يفرج عنه السؤال للطفيلاتكم أمازلتم عند رأيكم بتحرين فوائد الجنوب بعد أن أصبح بعض الأولماء يسمونها عوائد وليس فوائد <تصفيق> <صفيق> <الله يعني أزال>. <ال عندنا قاعدة تقول العبرة للمقاصد والمعاني وليست للألفاظ والمباني فسميها عوائد تسميها ما تسميها هي فوائد هي الربا الموجود في العالم هل يعني البنوك المصرية مخلفة للبنوك الأمريكية أو البنوك الأوروبية أو البنوك الإسرائيلية هي نفس الشيء هي مقرب ومقترب حتى هي الأوراق اللي بدوها لها في البنك دائم ومدين يعني قولت إنه بيستثمر أو كذا يعني, يعني, يعني تصوير للواقع على غير حقيقته وأنا لي كتاب في المطبع الآن اسمه الفتاوى الشاذة معاييرها وتطبيقاتها ومن ضمن يعني المعايير الشذوذ إن فتوى تصور الواقع على غير حقيقته يعني واحد يقول لك ديت البنك بيستثمر لك الاستثمار ازاي هو <تصفيق> انا بدي له بيديني لي 10% ويروح هو اداه لواحد ب 15% والفرق بين الاثنين هو مكسب الايه البنك ولا بيستثمر ولا بيعمل شيء فيعني هذا شيء مؤسف يعني الحقيقه بارك الله فيكم هذا ليس رايي وحدي هو راي المجامع الفقهيه جميعا مجمع الفقه الرابط في العالم الإسلامي المجمع الفقه المنبسك عن منظمة المؤتمر الإسلامي والذي يمثل الدول الإسلامية كلها ومنها مصر ويمثل الأظهر فيه واحد المجمع الفقه الهندي والمجمع الفقه الاوروبي والمجمع الفقه السوداني كل مجامع الفقهية في العالم ومؤتمرات المصارف الإسلامية والمؤتمرات الاقتصادية الإسلامية وهيئات الرقابة الشرعية في أكثر من مئة بنك في العالم الإسلامي كلها يعني معي, معي وحتى مجمع البحوث الإسلامية الذي أصدر فتوى يعني في هذا الأمر مجمع البحوث الإسلامية له فتوى سابقة سنة 65 أيام كان رئيس الشيخ حسن مأمون رحمه الله له فتوى تقول فوائد البنوك هرب الحرام اول بند من بنوط قرارته ايام من يعني ايام الفتاح الشيخ ابو ظهر الشيخ الخفيف الشيخ السايس الشيخ فرج السنهوري وفلان وفلان يعني ما يعني يكفي السؤال لفظيماتكم ما أعرفكم في بعض الغنوات الدينية التي تكسب من بث الفتاوى الدينية على الهواء مباشرة ودون بحث أو دروي هو الفضائيات دي فتنة الحقيقة أن الفتوى يعني لها أهلها ولكن المشكل. ان كل تخصص يحترم الا التخصص الشرعي يعني لا يستطيع مهندس ان يدخل في الطب بل لا يستطيع طبيب دراح يدخل في الباطني ولا يستطيع دراح يعني اعصاب يدخل في دراحة المسالك يعني الطب حتى تخصصات دقيقة جدا كل تخصص يحترم إلا الدين كل واحد عامل نفسه شيخ الإسلام يعني تجد بعض الشباب اللي قرأ له كتاب ولا كتابين في الحديث ولا كذا يعني عمل نفسه إمام من الأئمة يفتي وتيجي تقول له ده أبو حنيفة كذا ومالك الكذا يقول لك هم رجال ونحن رجال هذا المفعوص <تصفيق> المفعوظ به راسه براس أبو حنيفة ومالك هذه مشكلة أن الناس أصبحوا دراء على هذه أهل أهل, أهل أهل المسائل المفروض يعني أنا أقول لكم أنا أفتي على الهواء ولكن كل مرة بنقض موضوع واحد وتأتيني الأسئلة وأقرأها وأجاوب عنها وبعدين أنا تدربت على هذا أربعين سنة وأنا بجاوب في برنامج في قطر اسمه هدي الإسلام تأتيني رسائل اللي أعرفه أجاوب عنه اللي لم أعرفوش أأخره وأقول لكم في مسائل حتى الآن لم أكون فيها رأي بعض الناس ما كونتش ما نطلش عندي رأي إنما واحد فهم أنه أي سؤال يسأل عنده الإجابة حاضرة يا أخي إيش هذا ده؟, ده يعني أبو حنيفة أربع مسائل قال ما أعرفش فيها مالك سؤل في ستة في أربعين مسألة قال في ستة وثلاثين منها لا أدري قالوا إزاي إحنا بعثنا قومنا إليك نقول لهم قال لهم أولو المالك يقول لا أدري إنما هؤلاء يعرفون كل شيء هذه مشكلة يعني كبيرة وبعدين هناك أفى عند المستمعين والمشاهدين أنهم لا يفرقون بين اختصاصات العلماء هم يحسبون كل خطيب مفوة وكل واعظ مؤسر فقيها مفتية وليس بالضرورة ممكن يكون واعظ من أعظم الوعاظ وخطيب من أبلغ الخطباء ويهز أعواد المنابل ويحرك المشاعر والقلوب ولكن لا يفق في في الفتوى شيئا الفتوى دي لها ناس مخصوصة أستاذ في التفسير أستاذ في الحديث أستاذ في العقيدة وفي الفلسفة أستاذ في التاريخ في الأدب واللغة والنقل هؤلاء من خريق الأزهر وخريق كليات شرعية ولكن لا يفهم في الفقه شيئا الفقه يحتاج إلى دراسة وإلى ممارسة وخبرة طويلة يغوص في أعماق الفكرة وبين المذاهب المختلفة حتى تكون عنده ملكة يقدر بها على الاستنباط إذا لم يكن عنده ملكة والله لو أرى ألف الكتاب وكتاب هيفضل حمار بارك الله فيكم خديثي الدكتور الحقيقة في. يعني قضية أنا كنت أريد أن أبتعد عنها ولكن وجئت أن أسئلة كثير جاية حواليها وربما أترك لفضيلة الدكتور يجيب عنها بما يريد يعني وهي قضية الأستاذ سيدة قمني ومنس له لجائدة تقديرية نقيت الزميل أحمد عشري من جريبة الدكتور وهيثم الشرقاء من نهضة مصر وعبد الوهر شعبان من جريبة البلاس وغيرهم يعني يمكن يزيد عن العشرة ما رأي فضيلتكم في إخدام الدولة على من جائزة فيها التخديرية للأستاذ سيد القمني رغم ما أثير عن فكره وآرائه في الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم هل تحبون الإجابة فيها؟ الله يعني, أنا يعني ما كنت أحب أن أدخل في هذا إنما يعني ما دم سئلت فلابد أن أقول يعني كلمة يعني الحقيقة يعني أنا فوجئت وأنتم أعتقد أنكم مثلي فوجئتم وفوجز الشعب المصري بصفة عامة بأن مثل هذا الرجل يعطى دائزة الدولة التقديرية التي هي قمة التي تعطيت لطاحسين والعقاد والزياد والتوفيق الحكيم والعقاد يعني كبار رجال الأمة يعطى مثل هذا الرجل حتى فضلا عن يعني فكره الديني هذا رجل ليس عالما ليس موسوق أخونا الأستاذ يوسف القعيد نعم منذ يومين تقريبا كتب عن هذا الأمر كتابة علمية والحداء التشكيك لم يعد في الجائزة في الدكتوراه التي اخذها انه هو ادعى انه الدكتوراه اخذها مش عارف منين مش فيها وادعى انه فؤاد زكريا كان من ضمن اللي اشرفه عليه السيد يوصف القعيد يقول سألت الدكتور زكريا قال ابدا انه ولا اعرف عن هذا الامر ولا اعرف ولا بس بس انا اعرف اناسب يعني خد واحد خد وكان يعيش في قطر وهو خريج زراعة خد رسالة في التربية دكتوراه في التربية من امريكا ولم يتحرك من قطر هناك احد الفاصلين على شهادة العالمية يسألكم ما الشروط التي تشترطونها للغمان الى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لا شروط كل عالم مسلم يستطيع أن يكون يعني في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين انت رحنا إلى الأمانة العامة يعني وسجل اسمك ونحن نرحب بكل من ينضم من ينضم إلينا الاتحاد هو ملك المسلمين جميعا وليس ملك أحد لا ملك بلد ولا ملك مذهب ولا ملك جماعة ولا من هو مفتوح لكل عالم مسلم لم يبيع نفسه للشيطان هذا الشر ان لا يبيع نفسه للشيطان ويجي معنا السؤال في ضب الوضع الدولة الراهن وفي ضبوط الأنظمة الحاكمة في رأيكم هل تحتاج الحركة الإسلامية؟ الان الى فقه حركة ام تحتاج الى حركة فقه لتطوير اوضائها وتحتيش الاسافيات ايه فقه حركة وحركة فقه يعني, يعني الحركة الاسلامية تحتاج الى فقه جديد يعني يقوم عليه فقهاء جدد أيضا يعني والحركة الاسلامية بمعناها الواسع الحركة الاسلامية في مصر والحركة الاسلامية في بلاد العرب والحركة الاسلامية في بلاد المسلمين والحركة الاسلامية في أوروبا والحركة الاسلامية في أمريكا على اختلاف وجوهها هناك يعني للأسف يعني خلل في الفقه وأنا يعني أعتقد أنه شيخنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله عاش عن سنواته الأخيرة كلها يحاول أن يصنع فقها جديدا للدعوة والحركة والصحوة الإسلامية وأعتقد يعني أني بازلت شيئا من الجهد في ترشيد هذه الحركة أو هذه الصحوة ولكن الذين يقودون الحركات والجماعات يعني عندهم معايير أخرى إلا أن الذي يعني يطمئنني حقيقة أني أجد الشباب المسلم الشباب الصحوة الإسلامية يقرأ كتبي حتى وإن لم تقرر عليه من يعني الجهات الرسميه التي تقرر الكتب لتقرأ تقرا تدرس وهذا فهذا يعني وعي الشباب هو الذي يطمئننا ان شاء الله ان شاء الله بارك الله فيكم فضيله الدكتور يعني معنا أيضا سؤال لماذا لم يتدخل الاتحاد العالمي يعلم المسلمين لحل الخلاف القائم بين الفصائل الاسلاميه الصوماليه والله احنا حاولنا هذا وجاءنا اتحاد علماء الصومال او جبهه علماء الصومال ومعهم عدد من رؤوس العشائر ويعني جلسوا معنا واتفقنا معهم على بعض الاشياء وقلنا لهم يعني حاولوا يعني تهيئوا لنا الجو عشان نقدر نيجي يعني وزارنا أخونا الشريف الشيخ, الشيخ أحمد وزارنا زمان قبل ذلك وزارنا بعد أن صار رئيسا للدولة ودلس معي يعني جساعة ونصف وقلت له يعني احنا نريد أن تجلس مع إخوانك هؤلاء على طولة واحدة وتصوف طلبتهم هما لهم طلبات تطبيق الشريعة الإسلامية لازم تحاولوا أنك تعلنوا تطبيق الشريعة الإسلامية ومعادي لهم طلب ان القوات الأفريقية تأزول عن ووافق على هذا وبعد مدة فعلا أعلنوا تطبيق الشريعة الإسلامية س... يعني ولكن إخوانا الآخرون لم يستجيبوا لهذا وأنا حاولت أقول لبعض الإخوة السلفيين ان هم لهم تاثير عليهم هؤلاء لا يسمعون يعني لمثلي إنما يسمعون العلماء السلفيين تعرف السلفيين هم مشايخ لا يرجعون الا لهم يعني ما ف يعني ف قلنا لهم يا جماعه حرام عليكم هذا يعني هذا البلد ظل يعني 20 سنه في قتال دائم تدار حروب واغيرهم وبعدين لما يقوم يستقر يعني ف يعني لم نجد تراوبا معنا نعم مستعدون ان نقوم بدور بس يتهيأ لنا المناخ المناسب برك الله فيه قديمة الدكتور نعلم أننا أسقلنا عليكم كثيرا لكن اسمح لنا بسؤالين أخيرين السؤال الأول للمستاذ محمد عبد عبدالقدوس أيضا ويلكر عليه فيه ويستخدم يعني تطوته وتأثيره عليك <تصفيق> باعتباره وصوت المظلومين ونصير القريات أو نصير المظلومين وصوت القريات و... واحتقل سلم من النقابة منذ سنوات ويقول المزارات ويقول المزارات دائما رأسها على مصر والمتروفون الشهير بتاعه ربنا يحفظه يمثل الصبحة الراقية ودائماً ما يختفق ويوضع في البوكس فهو بيسأل هل الظالم الذي يصوم شهر رمضان سيقبل ظاومه؟ لا لا أستطيع يعني إلا أن أجيب يعني عن سؤال حبيبي للأخ محمد عبد الكدوس وهو من أحب الناس إلي وأعز الناس علي الحقيقة لما أعرف من إخلاصه وحماسه لنصرة المظلومين ونصرة المستضعفين والتضحية من أجل ذلك والشداعة يعني هو رجل يعني زي ما انتم شايفين رجل يعني مش من زي حالات نعمل نشأه في الريف نشأ في الرفاهية وحياة المدينة ومع هذا بياخدوه في البوكس ويحطوه يعني لحد ما تنتهي المظاهرات وبعدين يفريجوا وياخدوه من الصباق الباكر يعني صوم الظالم وهل سيقبل <تصفيق> <تصفيق> هناك يعني مشكلة في فهم الدين بعض الناس تظن ان اذا ارتكب المنكرات وارتكب المظالم ثم ذهب الحج او العمرة او حدد على حسابه عدد من الناس إن هذا يعني يذهب بظلمة لا الإسلام يعتبر حقوق الناس أهم من الرسوم العبادية الشعائرية إنه يصلي إنه يصوم إنه يحج إنه يعتمر لكن لا يقبل الله هذا منه أبدا حتى الشهادة في سبيل الله عن النبع عليه الصلاة والسلام قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين وجاء رجل يقول يا رسول الله أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى قتلت في سبيل الله تكفر عني الخطرياي قال له نعم ثم ولى الرجل مش خطوات قال له تعالى تعالى انت قلت لي ايه؟ قال, له قلت لي كذا. قال له تكفر عنك خطاياك إلا الدين أخبرني جبريل بها الساعة قال له جبريل نزل قال له لا مش كل خطايا تكفر. إلا ديون العباد ظلم العباد وأكل حقوقهم لا حتى الشهادة في سبيل الله فظلم العباد هذا هناك أنواع ثلاثة من الظلم ظلم لا يعبأ به الله يغفره ظلم الإنسان بينه وبين ربه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وظلم لا يتركه الله وهو ظلم العباد بعضهم لبعض وظلم لا يغفره الله وهو الشرك فظلم العباد بعضهم لبعض هدى الرسول قال عن أصحابه المفلس اللي عمل صلاة وعمل صيام وعمل كذا ويأتي القيامة يومك ملتيش حاجة مندي ليه راحت فين يقول له أنت ظلمت الناس ضربت هذا وشتمت هذا وأكلت ماله هذا وحرمت هذا من كذا وكذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى لا يبقى له حسنا ويبقى ناس ليس له حقوق يقوله خذ من سيئات تحط عليه حتى يردى في النار والعاز بالله ده المفلس فالقرآن يقول أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم عارف الكافر اللي بيكذب بالدين وبالقيامة وبالجزاء هو مين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين صاحب القلب القاسي الذي لا يبالي بالضعفاء يقهر اليتيم ويدفع بعنف ولا يحب على طعام المسكين نقول نفسي نفسي فهذا هو ظلم العباد ومع هذا نقول لهذا الرجل صم مش نقول له افطر صم لعل الصيام يعني يدعوه إلى أن يراجع رب مرة كده عند الفطار يقول يا رب قسر لي ولا لا يعني ولا يسمع موعظة ولا يشوف حديث ديني في التليفون ولا التلفزيون. لعلوا يعني كذلك الذي يفعل يصلي ويؤذي الناس يعني لسانه بيسبح وايده بتدبح هذا او بيصلي الفرض وينقض الارض الناس يقولوا كده هذا نقول له اترك الصلاه لا صلي برضه صلي لعل صلاته يوما تنها فهذا ما نقوله له لا ظلمه الله أن يتوب عليهم أو يأخذهم ويريحنا منهم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ان شاء الله برك الله رفيفكم ومنحك تمناها خبرا سائدا أن فضيلتكم ستطل علينا خلال شهر رمضان بحديث يومي على قناة أنا الفضائية بالإضافة لحديثكم في قناة الجزيرة في برنامج الشريعة والحياة ما موضوع حواركم مع قناة أنا وما موعد إذا عاتف أما موعد إذا عاتف لا أعرف ولكن الموضوع هو تحت عنوان فقه الحياة يعني نحن نريد أن نربط الدين بالحياة برنامجي المشهور اسمه الشريعة والحياة هناك أناس يريدون أن يفصلوا بين الشريعة والحياة وأن يفصلوا بين الدين والحياة وأن يفصلوا بين الفقه والحياة ولكن أرى أن الشريعة للحياة والدين للحياة والفقه للحياة فهذا هو الموضوع الحلقات الثلاثين التي ستزاع من أول رمضان وربما تزاع حلقات ثلاث في شهر شعبان مقدمة لهذه الحلقات في قناة انا التي يصدرها موقع إسلام أولاين المعروف الذي يتشرف برئاسة مجلس إدارته بارك الله فيكم يعني أنا ما, سؤال ما خلصتش لسه تقود سؤالين وتقودين وده التالت بارك الله فيكم يعني في الحقيقة جاءت أسئلة كثيرة عيدة عن موضوع كنت وحب يعني يعني ألا نكبره في هذا دقاء وهو عن المفكر والأديب الشهيد سيد قطب رحمه الله وله المكان الكبيرة عندنا جميعا وعند شيخنا وعليمنا الجليل والساد الدكتور نسخ القرضاوي لكن أردت أسئلة عديدة من الزميل عبد المنعم محمول في الدستور وبعض الزملاء حول فكر الشهيد سيد قطب يريدون إلقاء الضوء على ما تم إثارته في الآونة الأخيرة وبرد الله فيك الله يعني أنا ما كنت أحب أن أتحدث بهذا أنا يعني من قريب حاورني الكاتب المعروف الدكتور ضياء رشوان نعم وأعتقد أن الدكتور رياء رشوان رجل يعني معتدل ومنصف في طرحه للأفكار ومناقشته للموضوعات الفكرية والموضوعات السياسية هو يعني دعاني إلى أن أشارك في برنامج اسمه منابر ومدافع وقال نريد أن نناقش يعني الفكر الشهيد السيد قطب حاولت في الحقيقة أن أعتذر انا يعني ذكرت هذا في مذكراتي المعروفة باسم, باسم ابن القرية والكتاب في الجزء الثالث ناقشت الفكر الشهيد سيد القطب وذكرت ما لي من مآخذ عليه فما كنت أحب أن ولكن بعض الاخوة قالوا ان يعني مناقشك انت لهذا الموضوع افضل من ان يناقشه اناس اخرون لا يستطعون ان يضبطوا الموضوع بالضبط الشرعي ويؤصلوه التأصيل الشرعي واستجبت له هو جاء الرجل وسجل معي في البيت يعني حديثا حول هذا عن فكر الشهيد سيد قد بعض الناس للأسف يعني أساءوا فهم كلامي أو لم يحبوا أن يعني يفهموا كلامي يعني حقيقة كلامي واضح جدا لكنهم يريدون أن يعني يذهبوا يمينا وشمالا ولا يدخلوا يعني في الموضوع أنا حينما قال ما رأيك في سيد قط قلت له سيد قط لا شك أنه من عظماء الرجال في تاريخنا المعاصر هو أديب عظيم إذا قسناه بمقياس الأدب والنقد وهو مفكر عظيم إذا قسناه بمقياس الفكر والنظر وهو داعية عظيم إذا قسناه بمقياس الدعوة والتوجيه وهو مسلم عظيم إذا قسناه بمقياس البذل ويكفي أن الرجل قدم رقبته ودمه فداء لدعوة الإسلام بهذا بدأت يعني كلامي حتى أعطي الرجل حقه وأنا أقول هذا حقيقة وليس مجاملة ولا يعني نفاقا الرجل مات ولا يملك يعني شيئا والناس بتجامل في هذه الأشياء لتقاف أن تقول كلمة الحق حتى لا يهج عليها لا يجمون أنا يعني بتعرض لحملات كثيرة نتيجة يعني أني أقول الحق ولا أخاف بالله لو ما تلائم ماذا أريد من الدنيا 83 سنة وأنا على حفة القبر أنا أريد أن أقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ومن ينور الأمة قلت ومع هذا أنا أخالف الشهيد سيد قط ولا أذكره بكلمة الشهيد الشهيد سيد قط فيما انتهى إليه في مسيرته الفكرية في أواخر حياته من أفكار من جملة الأفكار, يعني جملة الأفكار حتى قلت جملة الأفكار يعني مش تفصيل الأفكار جملة الأفكار التي انتهى إليها في أواخر حياته وخالفه فيها وذكرت أن سيد قط له مراحل ثلاث المرحلة الأولى مرحلة الأديم الشاعر الناقد وفيها يعني ظهر يعني ديوانه وكان يعتبر من الرومانسيين أصحاب الوجدان والمشاعر الرقيقة ودكتور محمد منذور وهو يدرس لنا الشعر المصري بعد شوقي في معهد الدراسات العربية العليا التابع لجامعة الدول العربية وانا كنت في شعبة اللغة والأدب اعتبروا من جماعة أبولو وهو صاحب كتاب أصول النقد الأدبي وهو كتاب رائع وبعض الذين يعني ذكروا الدكتور مهدي علامي يقول إن سيد قطب عند حسة أدبية ذواقة لا تجدها عند غيره وهو الذي اكتشف نجيب محفوظ وإنه موهبة يعني مبدعة تظهر قبل أن يكتشفه أحد من قديم فهذه المرحلة الأدبية وفي هذه المرحلة أظهر كتابين هما كتابان أدبيين وكتابان إسلاميين في الوقت نفسي كتاب التصوير الفني للقرآن الكريم هذا من من أبدع ما ألف في بلاغة القرآن لم ينسد على منواله أحد هو لم ينسد على منوال أحد تصوير الفني في القرآن هذه خصيصة من خصائص البلاغة القرآنية والبيان القرآني وطبقه في كتاب آخر اسم مشاهد القيامة في القرآن هذه المرحلة الأدبية وفي هذه المرحلة كان معنيا بالعدالة الاستماعية وكان من أهم الذين أصدروا مجلة الفكر الجديد وهي مجلة لها منحة اشتراكي او منحة تعني عدالة اجتماعية في الحقيقة يعني, يعني زي احبابنا الدقة كان بيكتب فيها الشغل زالي وبعض الناس منهم تستمر طويلة وبعدين احنا كنتنا معتقل سنة تسعة واربعين خرجت من المعتقل وخرجنا من المعتقل وجدنا كتابا اسم العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطر كان دي مرحلة جديدة مرحلة الدعوة إلى الإسلام الدعوة السلمية إلى الإسلام فأصدر فيها عدة كتب العدالة الاجتماعية في الإسلام معركة الإسلام والرأس مالية السلام العالمي والسلام والاسلام مجموعه مقالات نشرها في الصحف السيارة في ذلك الوقت في مجله الدعوه مجله الاخوان مجله الاشتراكيه بتاع الحزب الاشتراكي احمد حسين بعد ما حول الحزب مصر الفدائي الاشتراكي مجله اللواء الحزب الوطني فتحي راغوان كان يكتب في هذه ولكن يكتبها كلها تحت راية الإسلام وكتب عدد ما قد نسل في كتاب اسم دراسات الإسلامية وبدأ في هذه المرحلة يكتب كتابه في ظلال القرآن كتابة أديب مسلم متذوق صاحب حس أدبي رفيع وبدأ يكتب وبعدين وكان في هذا الوقت معجبا بالإخوان هو خرج دار العلوم وكان زميل حسن البنة ولم يعرف حسن البنة ما كان بيدرس ده له اتجاهه وكان محسوب على مدرسة العقاد الأدبية ولم يكن العقاد في ذلك الوقت يمثل الجانب الإسلامي الذي كان يمثل الدعوة الإسلامية هو الأديب المعروف مصطفى صادق الرفعي فكان السيد قدم مدرسه العقاد وليس مدارس الرفعي ف في هذه المرحلة بدا يقترب من الاخوان ويعجب به وبدا يصاحب الاستاذ حسن الهضيب المرشد العام الثاني للاخوان المسلمين وصح صحبه الأستاذ الهضيبي في عدة بلاد منها المحلة الكبرى وأنا كنت فيها وزرنا في ذلك الوقت ومنها ذهب إلى الصعيد ومنها ذهب إلى و... ثم انضم إلى الإخوان كان هو فترة من الفطرات قريب من القادة العسكريين قادة الثورة وأرادوا أن يدعلوه أميني هيئة التحرير او الاتحاد القومي او كذا ولكن اختلف معهم وجد طريقه غير طريقهم فتركهم وانضم الى الاخوان في الوقت الذي توترت العلاقات فيه بين الاخوان والثورة والاستاذ الهضوبي سلم قسم الدعوة في الجماعة جماعة الاخوان وسلموا مجلية الإخوان المسلمون الأسبوعية كان سكرتوروشال أساس فتح عثمان ولقيت أنا في هذا الفترة لقيته مرتين يعني لا داعي للتفصيل فيهما يعني كان هو يريد ينظم ما يعرف عند الإخوان بحديث الثلاثاء كان فوضى فأراد من وجهه قابلني وقال لك عايز قال لي عايزك تأخذ أربع حديث في شهر نتامبر ولا مش عارف إيه كده وكده وكده لأنه كان راجل مرتب ومنظم الفكر وفي ذلك الوقت حدث ما حدث بيننا الإخوان والثورة وحكم مع الإخوان ودخل السجن وبدأ يعني يخرج سلسلة في ظلال القرآن أخرج عدد من أجزاء القرآن على طريقته ليس تفسيرا ولكن في ظلال القرآن كما سماه ولكن في بعد مدة بدأ يتغير فكره من الداعية المسلمة الطبيعي العادي مع كسائر الدعاء الى داعية ثوري رافض للمجتمع رافض للناس وهذه المرحلة التي جاءت فيها افكار المرحلة الاخيرة مرحلة الرفض مرحلة الثورة على كل شيء نتيجة ما لاقى في السجن ونتيجة انه الشيوعيين في ذلك الوقت وثبوا على أنهزة الإعلام وهذه الأشياء وقال إن الجاهلية طغت على المجتمع الكفر أصبح سائدا في كل شيء وهذه المرحلة يسميها فكر المحنة كتبوا تحت تأثير المحنة وتحت تأثير هذا الجو فكان فيه مغالاة وينظر إلى المجتمع إنه لم يعد إسلاميا ولئن الأمة الإسلامية انقطع ودودها من زمان وقال يادي بن بهذا لا ننافق الناس نعرفهم حق الناس ليسوا مسلمين ولا يدوز نيرا نخاف من تهمة التكفير وكتب هذا في عشرات المواضع من ظلال القرآن وفي أجزاء الأخيرة والأجزاء التي أعدها مرة جديدة فيه جزء في المنتصف لم يعني ينقحه على طريق على تفكيره إنما هو بقول اللي يمثلني الطبع الأخيرة من الظلال والأجزاء الأولى التي نقحت من الظلال هذه قضية يعني تنضح نضحا واضحا بل صريحا بتكفير المجتمع وهذا هو الذي أخالفه فيه وأقول إن سيد قط لم يتح له أن يناقش يعني لو قدر له لو ما أطعوش رأبته يعني وحكموا عليه بالإعدام ولم يسترب عبد الناصر لدعوات المسلمين في أنحاء العالم بأن يعفوا عن سيد قط لو بقله مده ناقش الناس كان أعتقد أنه كان رجعا هذا الرأي كان رجلا رجعا الحق ولكن لم يناقش فأنا حاكمت سيد قطب إلى نصوص منقول من كتبه من المعالم في الطريق من الظلال في القرآن المكي والقرآن المدني في كتابه العدالة الاجتماعية في الفصل الذي اضافه ليحمل افكاره في اد... نقلت من للأسف اجد يعني بعض الاخوة يناقشوني يتركوا النصوص اللي انا بجيبها ويحكوا حكايات ايه رأيكم في هذا الكلام في هذه النصوص انا اولا لم اقلم اقول ان سيد قد خرج من مذهب اهل السنة والجماع ما قلت هذا قط نقلوا نقل ما قلت قلت قلت خالف في هذه القضيه اهل السنه والجماعه وكونه خالف في هذه القضية لا يخرجه من اهل السنه اهل السنه مذهب اهل السنه يتسع للكثيرين ومن اخطا في في قضيه أو قضيتين لا يخرج من اهل من اهل السنه انما خالف اتجاه اهل السنه الذين يقتصدون في تكفير المسلمين ويتشددون في هذا فأنا قلت هذا ومع هذا أنا قلت الرجل يملك حق الاجتهاد وقد اجتهد في هذه القضية وأخطأ فيها في نظري ونحن عندنا المجتهد إذا أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد فهذا هو رأيي في الشهيد سيد قطب الذي أحبه وأقدره وبين وبين أشقيقه الأستاذ محمد قطب بمودة عميقة ولكني أخالفه في هذا وليس في العلم كبير وفوق كل ذي علم عليم والحق أحق أن يتبع ولكن ليس معنى هذا أننا نسقط اعتبار سيد قطب الأخ ضيارة شوان سألني هل تستفيد من سيد قطب هل استفدت منه شيئا تلو كثيرا استفدت منه وأقرأ في الظلال وأنصح الناس إذا قرأت الظلال تحترس من هذه الأشياء ولكن لا نقاطع سيد قطب سيد قطب داعية عظيم وتركنا تراثا كبيرا لا يعني ننبه على هذه الأخطاء في فكره ولا ننزهه عن الخطأ ولا نسقط اعتباره لأن المخطئ في الإسلام ليس مجرد معذور بل هو مأجور والماء إذا بلغ كلتين لم يحمل الخبث أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته